طاد طاد والقران جِدك والقران هدي دليل الذين كفروا فيه عزة وشقاء دليل الذين كفروا فيه لَمْ أَهْلَكْ نَا مِنْ قَبْلِهِمْ قَطٌّ فَمَا دَوَّلَا تَحِينَ مَنَاصِ تَمَّ أَهْلَكْ نَا مِنْ قَبْلِهِمْ قَطٌّ فَمَا تَحِينَ مَنَاصِ وَعَرِبُ أَنْ جَ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر من كذاب ادعى الآلهة ان هذا لا شيء عجاب ان هذا لا شيء عجاب وانقلق الملؤهم ام امشوا اصبروا على الالههتم انقلق الملؤهم ام امشوا اصبروا على الالههتم ان ايو يريد انها شيء يراد ما تبع ما بهذا في المله في الاخره ان هذا الا افتلاق ما تبع بهذا في المله في الاخره ان هذا أُنزل عليه الذكر من بيننا أُنزل عليهم الذكر بل هم في شك من ذكري بل هم في بل لما عذاب ي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 أَمْ لَهُمْ مُبِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْتُمَّا هُنَارِكَ مَهْدُوهُمْ مِنَ الْأَحْزَابِ ذابت قبلهم قوم لوح وعاد وفي دعون ذو الاوتاد ذابت قبلهم قوم لوح وعاد وفي دعون ذو الاوتاد وقوم طسم واصحاب الايك وثمود وقوم أولئك الأحزاب, الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما يون تَمْ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فُوَاقٍ مَا يَنْظُرُ هؤلاء إِلَّا طَيْفَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ سَوَاقٍ وَقَالَ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا نَاقَةَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ان رب ربنا عدل الا ما يطق ونا قبل يومه حساب